قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَتَنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَات بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُمْبِتُ شَجَرَهَا أَإِلَهُم مَعَ اللَّهِ بَل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ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 أَمَّ يُجِيبُ الْمُضَطَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ تعال الله عما يشركون، أما يبدؤ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض أئلهم مع الله، أئلهم الله، قل هات برهانكم إن كنتم صادقين. إن الله سبحانه وتعالى دعا الخلق إلى توحيده وساق البراهين والأدلة على توحيده سبحانه وتعالى بل طلب البرهان والدليل ممن اتخذ من دونه آلهة لكي لا يستنكف أحد حينما يطلب منه الدليل والبرهان على صدق قضيته فلا يستنكف أن يسوق الدليل فإن الله عز وجل قد ساق الدليل على وحدانيته سبحانه وتعالى الشرك أخطر الزنوب وأعظم الزنوب فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره وهو محبط لجميع الأعمال وهو أكبر الفساد على وجه الأرض إذ قال لقمان لبنيه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فدواوين الظلم سلاسة ديوان لا يغفره الله وديوان لا يترك منه شيئا وديوان لا يعبأ الله به أما الذي لا يغفره فهو الشرك إن الشرك لظلم عظيم أما الذي لا يترك منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم لبعض حتى يقتص للمظلوم من الظالم وظلم لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه إن خطورة الشرك في أنه الذنب الأعظم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك، لئن أشركت لا عملك. والأنبياء معصومون من الشرك ومن الكبائر ومن الذنوب. إذا الخطاب للأمة إن أشركت حبطت أعمالها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء منثورا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وفي حديث يحيى بن زكريا في خمس كلمات أوحى الله بها إليه أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن قال أولها أن تعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئا ومثل من أشرك مع الله غيره كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق وقال له هذه داري وهذا عملي فأعمل وأد إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير دار سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك إن الذي يعمل الأعمال الصالحة مهما بلغت ذروتها ومهما بلغ حجمها فخطورتها في وجود الشرك من العامل لو أن إنسانا بنا بيتا من طابقين احتاج إلى أساس يماثله هب أن رجلا آخر بنى بيتا من خمس طوابق لاحتاج من الأساس ما يناسبه هب أن رجلا بنا بيتا من عشر طوابق يحتاج من الأساس ما يناسبه هب أن رجلا بنى بيتا كبيرا من عشرين طابقا على سطح الأرض ولم يعمل له أساسا أي هزة أرضية ستجعله كومة من الرماد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا فيكون شدة العمل وعظم العمل خطورته أنه ليس له أساس أو أن يكون معه شرك بالله عز وجل فيصبح هباء منصورا أعمالهم كثراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب أما كلمة التوحيد وهي أساس البنيان فإن لها شجرة والشجرة لها فروع ولها سمار ألم تر كيس ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها سابت وفرعوها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها شجرة لها جذور ضاربة في الأرض العقيدة الإيمان ولها فروع الأعمال ولها ثمرات الأعمال الصالحة هكذا العمل المقبول ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار خطورة الشرك أنه هو الزنب الأعظم الذي لا يقبل معه عمل وتحبط معه الأعمال ويجب على المسلم الخوف من الشرك كيف نخاف من الشرك ونحن قد ولدنا على التوحيد وتلقينا التوحيد وعشنا على التوحيد لكن يجب أن تخاف من الشرك كيف لا تخاف وخليل الرحمن عليه السلام يقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام لم يقل واجنبني وبني أن نفعل الزنوب والمعاصي بل خاف من الشرك وأنت أولى بالخوف منه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن الذي دعا ربه وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذا قيل لك اتقي النفاق تقول وما لنا وما للنفاق وعمر بن الخطاب يخشى على نفسه النفاق وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وحينما تعرض عليه أعماله وهو في الاحتضار يقول يا ليت الأمر يكون كفافا لا لي ولا علي ويسأل حزيف بن اليمان هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين فيقول له لا ولا أزكي بعدك أحدا يخشى على نفسه النفاق وخليل الرحمن يخشى على نفسه الشرك فكيف لا تخاف أنت من الشرك وقد تقع فيه وأنت لا تشعر وقد تقع فيه وأنت لا تشعر محمد بن عبد الوهاب مجدد الدعوة في الأرض الحجازية كان يعلم تلاميذه التوحيد فألو له كفان توحيد احنا بقلنا سنين بنتعلم توحيد ادينا شوية احكام ادينا شوية اخلاق قال لهم انا هعمل لكم امتحان لو نجحتم ننتقل من التوحيد الى علوم شرعية اخرى ما هو الامتحان قال جاءنا رجل مسروع عمل له سحر قرأنا عليه اية الكرسي فنطق الجن على لسانه ماذا تريد يا جني قال أريد أن تزبح لي شاتا أو تزبح لي ديك لن كذا ليس فيه إشار. ماذا نفعل طلبة العلم تجاه الطلب من الجن لكي يترك بدن هذا الإنسان المصحور له أو المصروع أعلوا لنباح قال لهم سئط في الامتحان الزبح لغير الله شرك النزر لغير الله شرك دعاء غير الله شرك كيف يزبح للجن كيف يقدم للجن قرابين ما زبح لغير الله شرك بعض المعالجين معالجين الصرع والمس والسح رؤي على سطح بيته مجموعة من العظام شريعة من عند الجزار لماذا؟ هذا العظام قال النبي عليه الصلاة والسلام قال في العظام أنه مع كل عظم طعام لإخوانكم من الجن ومع كل بعرة غذاء لدواب الجن فأنا عملت وليمة للجن قرابين والعياذ بالله كم تساوي هذه القرابين ربما لا تساوي شيئا العبرة بأنه كيف يقدم للجن قرابين لقد دخل رجل النار في زبابة ودخل رجل الجنة في زبابة فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مر سنان على على أناس يعبدون صنما فقالوا لهما قربوا شيئا لهذا الصنم فقال أحدهم أنا لا أقرب شيئا لا أقرب شيئا لغير الله عز وجل قالوا نقرب ولو زبابة قال لا أقرب شيئا فقتلوا فدخل الجنة والآخر قال له قرب قال ما أجد ما أقربه قال قرب ولو زبابة فقرب زبابة فدخل النار العبر بالمبدأ كيف يتجه بالقرابين لصنم وكيف يقدم للجن قرابين آخر ذهب إلى معالج كان يعالج باستخدام الجن فقال له الجن طالب ثلاثة جرامات من حجر جهنم تشتريها الجرام بتلاتين جنيه يبقى تلك جرامات بتسعين جنيه في وقتها الذهب كان الجرام يساوي تلاتين جنيه يبقى الجرام الدهب يساوي جرام من حجر جهنم يشترى من عند العطار ثم ماذا؟ قال ثم يحرق فيصعد منه الدخان يشم الجن يعمل دماغ يحللك السحر أليست هذه قرابين؟ أليس هذا شرك الممسوس والمصروع والمسحور يقول لك أنا عاوزة عالج تقول له العلاجات الشرعية يقول لك أنا عاوزة خلص في جلسة تخلص في جلسة على حساب مين على حساب دينك لو قيل لك قرب لك قربت لو قيت أذبح لزبعت ولو طلب منك شيء طلبه الجن لأسرعت إلى الاتيان به على حساب من على حساب دينك وإذا اتجهت إلى ابن القيم في زاد المعاد يقول لك علاج المسروع والممسوس والمسحور له قوة التوكل على الله كثرة الأزكار لله سبحانه وتعالى قراءة سورة البقرة المدومة على آية الكرسي والإخلاص والمعوزتين وابن القيم يقول كنت في مكة فكنت إذا تعبت ولم أجد الطبيب قرأت آية الكرسي على الماء وشربتها. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشية له على فتح المجيد يقرأ بآية الكرسي سبع مرات أو دون ذلك على الماء فيشرب ويغسل منه الممسوس أو المصحور فهذا علاج شرعي قال ذلك قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل هو الله أحد والمعوزتين ينفس بهما ما في يديه ويمسح سائر جسده صلى الله عليه وسلم فإذا قل للمريض عليك بالعلاجات المشروعة وأذكار الصباح والمساء وكسرة ذكر الله تعالى فإنه يقهر الشيطان ويبعد عنك أو يضعف بحيث لا يصبح له حول ولا قوة معك فلا يؤثر عليك بل تغالبه أنت بذكر الله فيقول لك هذا شيء يطول وأنا لا أصبر على ذلك أنا عاوز واحد يخلص المرأة السوجاء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف قال لها إن شئت صبرتي ولك الجنة ولو طلبت منه لكان طلبها مشروع وكان النبي يدعي لها عليه الصلاة والسلام وكانت ستشفى بإذن الله من المرض بفضل دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فماذا اختارت؟ اختارت أن تصبر اختارت أن تصبر ولها الجنة وكان في إمكانها أن تشفى وتعافى لكن اختارت الصبر مع أن طلبها من العلاج مشروع فما بالك بمن قلت له العلاج المشروع كذا وكذا ويذهب إلى غير المشروع ولا يصبر على العلاج المشروع وإن لك أن عاوز واحد يخلص المرأة السوداء أفكه منك المرأة السوداء أبعض نظرا منك صبرت على وجود المرض وكان في إمكانها أن تشفى بإذن الله تعالى بطريقة المشروعة وأنت تذهب إلى غير المشروعة وتقول لا أصبر الفرق بينك وبينها كثير فقالت أصبر يا رسول الله لكني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا له أن لا تتكشف وهي امرأة سوداء وفتنتها ليست كفتنة المرأة البيضاء التي تتكشف باختيارها وهذه كانت تتكشف بدون اختيار فأبت أن تتكشف ولو بغير اختيار وهي أقل فتنة ما الفرق بين النساء اليوم المتكشفات وبين هذه المرأة السوداء غلبت النساء بل وغلبت كثيرا من الرجال في عصرنا قالت أصبر يا رسول الله يقول أريد معالجا يعالج المس والسحر ويقعد معاه ساعتين ويكشف الأمر إنه لا يكشف أمرا إنما يساعدك في ساعتين بفضل ذكر الله تعالى على ضعف الشيطان وضعف الجني ثم يذهب عنك المعالج ويعود إليك الجن يقول لك أنا حرقته واللي رجع ده غيره وهل تحققت من شخصية الأول وهل تحققت من شخصية الثاني أم هذا وهم وضرب في خيال والمرض ما زال وما خرج إلا ليدخل مرة ثانية وأنت لست مداوما معه في 24 ساعة بل هو مع نفسه 24 ساعة يستعين بالله سبحانه وتعالى ويكثر من ذكر الله تعالى ويقرأ في سورة البقرة وأذكار الصباح والمساء فيغالب ما عنده فيطرده أو يضعفه لذلك لا تنتظروا من المعالج أن يساعدك بل ساعد نفسك بما ذكر العلماء في العلاجات المشروعة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على امرأته زينب فوجدها لابسه خيطا قال ما هذا يا زينب قالت خيط رقيا لي فيه فنزعه وقال إن آل عبد الله بن مسعود لا لأغنياء عن الشرك فقالت له المبرر كانت عيني تدمع فلما لبست الخيط عادت لم تدمع فهو من فقهاء الصحابة الأمر لا يدخل عليه قال لها ذلك الشيطان كان ينخس في عينيك فتدمع فلما لبست هذه كف عن نفسه يعني رضي منك هذا العمل وكذلك من لبس حجابا والبعض يقول البس خاتم انا هخلي مع الخاتم ده جن حرسك نقول ما الفرق بين الخاتم والخيط والحجاب وسائر ما يلبس يعتمد عليه دون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى سواء كان خاتم أو خيطا حجابا أو أي شيء آلهة معبودة مع الله عز وجل يغسل الميت ويجد الحجاب تحت إبطه لقي الله معه إله تحت إبطه وتقول لي كيف أخاف من الشرك وقد نتلبس به ليلا أو نهارا وبعد المعالجين يقع في الفخ يعالج امرأة أجنبية إلى متى لك للساعة ثلاثة بالليل أو قبل أذان الفجر وينز عشان يلحق الفجر ثم بعد ذلك يطلق امرأته ويتزوج بالمريض فخ نصب له نصبه له الجن ويقول أنا معالج عالج نفسك عالج نفسك وكل مرئ يعالج نفسه وافتح زاد المعاد لابن القيم وانظر ماذا قال في علاج هذه الأمراض من قوة التوكل على الله عز وجل وكسرت ذكر الله سبحانه وتعالى ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد الله سبحانه وتعالى حينما ساق إلينا قضية التوحيد قدم لها البرهان فقال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ثم ساق البرهان فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون النتيجة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الله سبحانه وتعالى ساق البرهان على قضية التوحيد وطلب البرهان ممن ادعاها واتخذوا من دونه آله قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الحب ما هو؟ منهما هو حب غريزي طبعي كحب الطعام والشراب وسائر الملذات وحب عبادي والحب العبادي يجعلك لا تلقى إلا إلى من أحببت وتستغيث به وتدعوه وتلجأ إليه وتنذر له وتذبح له قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلاتي العبادة والنسك الزبح ومحياي أن توقف حياتك على الله سبحانه وتعالى تأتمر بأمره وتنتهي عن فكيف يكون مماتك أيضا لله وكيف تموت لله قال الإمام القرطبي رحمه الله أن تعمل عملا في حياتك تستفيد منه عند موتك سنكتب ما قدموا وآسارهم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث فهذه الثلاث قدمها لما بعد مماته ما ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فيأتمر بأمره وينتهي عن نهيه فيما يخالف أمر الله ونهيه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إله رقل عظيم الروم أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين يعني أجر إسلامك وأجر إسلام أمتك فإن توليت فإنما عليك اسم الياريسيين عليه اسمه لأنه ضل واسم قومه لأنه أضلهم سيلقى الله بآسام الأمة من ضل قومه ثم ساق إليه هذه الآية قل يا أهل الكتاب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 وينهونهم فيما يخالف أمر الله ونهي فيطيعونهم على ذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال عدي بن حاتم يا رسول الله ما كنا نعبدهم ما كنا نسجد لهم ولا نركع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما كانوا يحرمون عليكم الحلال ويحلون لكم الحرام فتتبعونهم على ذلك قال نعم يا رسول الله قال إذا فتلك عبادتكم إياهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولما حرم الله تعالى الميتة وأحل المزبوحة زبحا شرعيا قال المشركون للمسلمين أتحرمون ما قتل الله تعالى وتحلون ما قتلتم بأيديكم فأنزل الله تعالى قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفِسق وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون هناك سر من أسرار هؤلاء الكهنة يقولون عنه سر الكهنوت ما هو سر الكهنوت قالوا ما يعقده الكاهن على الأرض يكون معقودا في السماء وما يحله الكاهن على الأرض يكون محلولا في السماء إذا فإرادة السماء تابعة لإرادة الكاهن على الأرض وفي هذا تصديق لقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله مع أن فطرة الإنسان إذا نشأ في مكان ليس فيه آثار للشرك خرجت فطرته تعرف الله سبحانه وتعالى والمشركون في حالة الرخاء يشركون وفي حالة الشدة يخلصون لكن هذا الإخلاص الطراري وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق الذي نادى الله تعالى فطرتهم عكرمة ابن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فر من مكة وركب البحر فرارا من الإسلام ومن دعوة التوحيد هاجت الرياح وارتفعت الأمواج وكادت المركب أن تنقلب بهم فقال ربان المركب يا قوم لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله تعالى مخلصين له الدعاء لا تدعون غيره فإن ذلك منجيكم قال عكرمة هذا والله الذي فررت منه وهذا والله الذي دعانا إليه محمد صلى الله عليه وسلم لإن الله من هذه لأعودن إلى محمد فأضع يدي في يده فنجاهم الله سبحانه وتعالى وعاد عكرمة إلى مكة فأخذ له الأمان من رسول الله صلى الله وسلم وعاد فأسلم وحسن إسلامه بل ومات شهيدا في سبيل الله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم للحصين أبي عمران يا حصين كم إله تعبد قال له سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال من تعد رغبتك ورهبتك قال الذي في السماء هو الذي يعد لرغبته ورهبته لما جاء إبراه ليغزو الكعبة لم يذهب عبد المطلب إلى الآلهة إلى الأصمام لكي تواجه هذا الخطر الذي جاء يتهدد مكة في شرفها ودينها ما السيالات يا عزة يا مناة الحئينة إبراه جاي يهدم الكعبة خرج إلى الجبل ويقول لا هم أن العبد يمنع رحله فمنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك يدعو من؟ يدعو الله سبحانه وتعالى وفي سعة الرخاء يروح لله العزة وهبع ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم غافلين ويقول سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا هذه الآية مكتوبة على كل أبواب المساجد التي بنيت من زمن قريب ومع ذلك قد تجد في المسجد قبرا يدعى صاحبه من دون الله تعالى إذا كان دعاء غير الله تعالى جريمة فالجريمة أكبر حينما تكون في مسجد كيف تكون في بيت القادر وتدعو غيره كيف تكون في بيت الكريم وتدعو غيره إن جريمة على بصات الملك ليست كجريمة في مملكته إنها أشد لذلك قال الله تعالى عن المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ما قالش ومن يفعل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم قال العلماء إن جريمة على بساط الملك ليست كجريمة في مملكته هذه فيها جرأة شديدة على الله سبحانه وتعالى أن يهم بفعل سوء في المسجد الحرام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 قل شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون أقول قولي هذا وأصفر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه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 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لم يقل ولم يشرك به أحدا بل قال ولم يشرك بعبادة ربه أحدا فالشرك في العبادة أن يدخلها الرياء والرياء شرك أصغر الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء وهو شرك الرياء وهو شرك دون الشرك الأعظم أما شبهاتهم في التوسل إلى الله سبحانه وتعالى فقد وقع في ذلك من عبد ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الأسماء إنهم أناس صالحون عملوا لهم أصناما ليتذكروا صلاحهم فيفعلوا مثلهم فجاء الجيل الذين بعدهم فوسوس إليهم الشيطان أن أجدادكم كانوا يعبدون هذه الأصنام يتوسلون بها إلى الله سبحانه وتعالى فاستدرجهم الشيطان لعبادة هؤلاء الأوسان والأصنام التي صنعت لأناس صالحين والتجربة يكررها إبليس مع كل بشر ومع كل جيل ومع كل قرن ويبلعون الطعم ويشركون بالله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا لا يجوز التوسل بزوات الصالحين ولا بأشخاص الصالحين ولا بزوات الأنبياء ولا بأشخاص الأنبياء في حياتهم ولا بعد مماتهم ما إنما يجوز التوسل بدعاء الغير وأنواع التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه أن تقول يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده أو أن تقول بعزتك وجلالك أو بمالك الملك أن تدعو الله تعالى حتى بكلامه بالقرآن أو بالمصحف فذلك صفة من صفاته سبحانه وتعالى التوسل بأسماء الله والصفاته التوسل بإيمانك واتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم ربنا آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين توسل إلى الله تعالى بإيمانك وبأعمالك الصالحة والثلاثة الذين دخلوا في الغار قال أحدهم لا ينجيكم من هذه الصخرة التي انطبقت عليكم إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم وأخلصها إلى الله سبحانه وتعالى فكل دعا بما أخلص لله من عمل فانفرجت شيئا ثم شيئا ثم شيئا حتى خرجوا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوسلوا إلى الله تعالى بخالص أعمالهم وهذا يجوز ويجوز التوسل بدعاء الغيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعة العيال فادعوا الله أن يسقينا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه اللهم سقنا اللهم سقنا اللهم سقنا وصلاة الاستسقاء هي عبارة عن توسل بالدعاء والصلاة إلى الله سبحانه وتعالى ليبعث الغيس والمطر عند الذين فقدوا الغيس والمطر فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في الجو سحابه ثم أتت سحابة كأنها الترس فانزلت المطر أسبوعا حتى دخل الرجل أو غيره في الجمعة التي بعدها والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا الله أن يكفا عنا فقال اللهم ارفع عنا اللهم على الزراب والأكام ومنابت الأشجار والأدغال التوسل بدعاء الغير أما التوسل بشخصه فلم يفعل ذلك أصحابه لأنهم يعرفون أن ذلك مدخل إلى ماذا يدرسون الأمر جيدا لذلك لما حدث القحط في زمن عمر رضي الله عنه توسل بماذا توسل بدعاء العباس فلو كان التوسل بزوات الصالحين والأنبياء ما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليعدل عن رسول الله إلى عمه لو كان التوسل بالزوات مشروعا أو بمكانة شخص عند الله تعالى مشروعا لكان توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى لكنه لم يفعل ذلك لأنه يفقه الأمر تماما بل خرج ومعهم العباس ليدعو العباس ويقول اللهم إنه لا يأتي بلاء إلا بزم ولا يرفع إلا بتوبة فازي أيدينا ونواصينا نرفعها إليك اللهم اصقنا إذن التوسل بدعاء الأحياء ولم يكن التوسل بزوات من مات حتى ولو كان من مات أفضل من الأحياء لم يفعل ذلك عمر ولم يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن الصفية من يقول لأنه قريم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أيعدل عن الأفضل إلى المفضول إذا كان الدعاء والتوسل بالأفضل مشروعا ما كان يعدل عنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اللهم أرنا الحق حقا رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باتنا ورزقنا ولا تجعله ملتبس علينا فنضل واجعلنا المتقين إماماً اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزننا وزهاب همنا وغمنا اللهم اقسم لنا من خشاتك ما يتحول به بيننا وبين معصياتك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا